<تصفيق> هذه الأبيات مهدات للشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد الطيار من كلمات الشاعر أحمد سعود الحمد ومن أداء عبد الكريم المطوع الهندسة الصوتية والإخراج المعتصم الطيار للشعر بابو للحاجة الشاعر أفكروها واجه استحدى وانحالف المعنى جزاله وتوفيه يبيني طيبة من بداية مشادة لله لا العود لازراق لياسيك لليل لا هم بلقى قلبي قادر مراده وانا و تقطع غزره الزمان للوافي عن لما لنا عن حصاده شيخ شمح بخ فوق الشوايح بما وجف تعبت إلا تقدم كلمة قدمي ليق يفوح رايحناه ومسكه ونادى للشعر بابو للحاج يجمع واثق وللشعر أفكار استحده وانحى لفعل ما جزاه وتعوف يبين من بدايات مشادة بسلوبه نوار صدور مغامرة هي نوم سكلى شخصا يعدا لا قال كل ما فيه تفريق يصف وسف الحق يقطع بعدا وين جلي من هو قلت لا القال تصديق اسمه سما والعهد محضر مراده هذاك حن لا لا العقد حزت الضيق مثل البحر معروف في جزره وماذا؟ وللشعر بابول الحاجة يجمع واثق وللشعر أفكاره هواجس تحدى ونحلف المعنى جزا. يا طوفين يبي طيبا من بدايات مشد نهج من الشرع النزيه استمدا يا الله طلبتك يا ولي يا طول بجهه بعد سعدت مدا يا الله طلبتك يا وليا المخاليك طول بقاه بس عادة